لَقد رَأَيْتُ اللهَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ قريبا ومغانم كثيرتي يأخذونها وكان الله